وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا مَن أَتِيَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَلٍ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَن أُبَدِّلَهُ لَهُ مِنْ آفِ الْقَائِمَةِ إِنِ اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَقَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَتَلَوَّتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدَرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِي كُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ انَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ فَعَالِ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ فُعَالُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا ما يشركون وما كانوا الناس إلا أمت واحدة فاختلفوا ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.